فَتَاءَتُونَا السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۖ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ ۖ مَّلْهُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَنَّ شَاءُ وَأَهْلَك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 وَلَهُ مَا فيِي السَّماواتِ والالأَرضِ وَمنْ عندَهُ لا يستَكبرِون عَنْبادَتِهِ وَلَا يْحسِرون يُسَببحون الليلى وََّه رَلَا يَفْترون أَمِ التَّخَذوا آلَهَةَ مِنَ الأرضه مُ يُشِرون لو كانَانَ فِيهِمَا آالِهَةٌ إِلاا اللهَّ لَفَسَدَتَ فَسُبحانَ اللهَِّ رَبِّ الْ العْعََّا يَصِفون.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 يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إني إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجزي الظَّالِمِينَ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 وََبلوك بالِالشّ والخير فتننت وَإلينا تُرجعون وَإذا رآكَ الذيينَك فرء ياتخذونك إلاهزُ أن إلا أه الذي يذكُر آالهَتَك إ ييتخذونكَ إلاهز أن إلا أهذ الذي يَذكر آهَ تَك وَهُ بذِك الرَّحمنهُ كافِرون خُلِقَ إهسانَانُ مِن عجل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 ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسدتهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ان كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوما القيامه فلا تظلم نفس شيئا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 وَرادُ بهِهِ كَدَ فَجعلناهُمُأَخْسَرين وَنَجناَاهُ وَ لُوط إلى الأْرضِ التي بََكْنَ فيِيهَا للِعَمين وَهَبَناَا لَ إاسْحاقَ وَيعقُوبَنا فِ لَ وَكُلَّ جَعلنا صالحين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 وَدَوودَ وَسُلَيمانَ إذ يَحكُمَان فِي الحَرْثِ إِذ نَفَشَتْ فِيهِ غلَمُ القوم وَكَّ لحُكمِه مشااهدين فَفَهَمناهَا سُلَمان وَكلا آتينا حُكمَ وَعِلمَا وَسَخرْنا معَدَوودَ الْ الجِبالَا يُسَبِّحنَ وَطيرَ وَكَّ فَاعِلين.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 فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ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 وَتكُم أَّتَ وَاحِدَةَ وَأَن رَبّكُم فَعْبُدُون وَتَقَدعوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم كلُلٌّ إلييْن راجعون فَمَيْ يعمل مِن الصَّالِحاتِ وَهُوَمُ مِنوا فَلا كُفْرَانَ لِسَعيهِ وَإَِّا لَ كَاتِبُون وَحَرَامٌ علىى قُرَّةٍ أَهْلَكْنَهَا أَهُ لاَا يَرجعون. حتى إِذَا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسدون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا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 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قُلْ إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن فَكُلْ فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما